ويعود المجاهد في أرض البطولات ليكون ذخرا للإسلام وذخرا للجهاد يقول لن أضع سيتي في غمده حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلاء فعليك مني يا أرض أفضان عليك مني سلام يا أرض أفغاني ففي كطاب المقام وطاب جهادي وطاب رباطي عليك مني سلام وطابي باضي أهوى عيون العسل أهوى سواقيها أهوى ثلوج الجبل والكوكب الهادي والكوكب الهادي عليك مني سلامي أوه حنيني للदुشقا والبيه امي دوصدر أوه حنيني لغينو الراشش العادي والراشش العادي عليه سلام وطاب لي الباطي وطاب استشهاد